ومن دعا بدعوات في العوم والدين بعد أنا مريحكم على آخر على فكر الدكتور عزة ما بيفتحش كتاب ما بيجراش من كتاب الدكتور عزة لأنه رجل عالم كبير فأنتو عليكم تراجعوا بها من المصادر والمراجع وتحضروا لعنا لكن أنا والله مريحكم خالص خالص أيوه الدكتور عزة ما بيشيلش كتاب معاه لأنه بحف العلم يعني وزي ما قال الشيخ ابن ابي جمره حدث عن البحر ولا حرب لكن احنا نقرا من كتاب لان احنا على جد حالنا احنا حال. بنوضع الله اعلم احنا في حديثين هنا أنا صورته من ابن أبي جمرة بهجة النفوس بهجة النفوس وبعدين الحديث الثاني نقول مكملة الحالة مش مكملة ما نعطش أقوله مكملة ابن أبي جمرة لأن ابن أبي جمرة هذا يعني من الأولياء والولماء الكبار لكن أهرتوش والسلامة بعدها وما هيش منسقة مع بعضها في الكتاب يفصلهم البحث واحد عندنا حديث هوت في كتاب الجهاد في كتاب الجهاد في صفحة مية خمسة وخمسين مية مرتبطين ببعض البحث هذا اللي أنا قلت من النبي جمرة تصوير عادي مصور العادي رجعه والنبي جمرة يرجعه والبحث الثاني نقول من النوم البخاري والكتب الشروح بعد منه على طول أيوة لكن هتشوفوا منهج, منهج الإمام ابن أبي جمرة رضي الله عنه في الشرح يختلف عن منهج شيخ الإسلام ابن حجر شيخ الإسلام ابن حجر ينقل من ابن أبي جمرة ابن أبي جمرة زي الدكتور عزة رجل البحر واسع ورجل يتكلم بالفتح الإلهي وهتلاقي له تعليقات غريبة شوية شيخ الإسلام ابن حجر موضوعي يتكلم عن مسألة المسألة, المسألة واللفظ اللغي إنما ابن أبي جمره له بقى يعني فتوحات وخيوضات وبركات يعني إن شاء الله هنلاحظها في هذا المبحث بعون الله تعالى وإحنا في صفحة مئة وخمسين ده برضو في المنهج اللي علينا من كتاب الجهاد من كتاب الجهاد قال الامام البخاري رحمه الله حدثني عن ابي هريره وعليكم السلام حضرتك الدكتور مش موجود معاك المكتب ممكن يكون في شنطة حضرت. شنطة؟ مش معاي. مش معاي في الشنطه حضرتك مش معايا مش معايا الشنطه حد اخذه هو ده في ده لا بس مش موجود في الصلاه مش ايه مش موجود تقول بس لحضرتك طيب انا حطيته على المكتب حطيته على المكتب الدكتور احمد ونسيت الدكتور احمد عمر احمد معدي طب بالله عشان خاطري بص قالت على المكتب ده انا ده انا ده؟ كنت بتكلم مع الدكتور احمد مع بيت بتخانق معاه يعني في موضوع كده في السنة عشان دفاع عن الشغل فيبدو ان انا خدته في ايدي وحطيته على الترابيزه الكبيره خلاص حاضر عشان خاطري لانه مش معايا في الشنطه ابدا مش معايا الشنطه مش فيها حاجه الا ده وفيها كمان بحث تانا هو هو ده عن السيدة عايشة تذكروا انتبسي عن السيدة صفية الانتباعي في وما فيش ما فيش ألا الدرمان ده اللي عاملينه العيال اللي بتعامل السنة ونسو تذكروا انتبسي لما هيضيع البحث ده ده الاصل والمطبوع كمان مع بعض ايوه حديث قتال المشركين حتى يعلنوا بكلمة التوحيد روى البخاري بسنده عن أبي هريضة رضي الله عنه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها وقد عصى مني نفسه وماله إلا بحفه وحسابه على الله حديثة والحديث والله أنا كتبت فيه مش كتبت نقلت لكم نقلت البحث ده كامل لإني أما الشارع عليه الصلاة والسلام يقول أقاتل الناس ومرت أن أقاتل الناس فهل الشارع كلفنا أننا نقاتل الأم الكفرة دي كلها نقاتلها الشارع يكلفنا بكده سنة الله في الأرض اللي يجب فيه مسلمين وكفار وملحدين وزنادقة دي إرادة الله تعالى ولو إن الإسلام كلفنا إن إحنا نقاتل الكفار هيكبة ظلمنا ظلمنا ظلمنا ده الدنيا يعني معظمها كفر والعياذ بالله معظمها والكفر زحب فينا في مصر كمان هؤلاء الروافد اللي داخلين الآن دول بيقولوا إن المسلمين قدوا النبي فوق حقه من التعظيم ودخلنا على الكفر بقى خلاص دلوقتي بيتعرضوا في القرآن كذب ابن عباس كذب الصحابه الأجلاء كذب السيده عائشه وطعن فيها طعن بذيء جدا وقبيح ما عادش انا اسمع انا من من تسع عن 19 2 واحد اسمه سامح عيد بيتكلم في برنامج اسمه الماضفه بيقول ايه إن البخاري لم يعتمد من الرواة الثقات أكتر من 24 راوة ثقة بس والباية كدبين كلهم تلميزه الإمام مسلم اعترض عليه على شيخه وخطأه في كده لأن 24 درخين كدبين إذن ما فيش حد ثقة في رواة التراث الإسلامي أبدا كلهم كدبين سامعيدي يقول الكلام ده كان بيحاولوا راجل اللي هو شرطة كان محترم جدا اللي هو شرطة قال له شرطة بيحوشوا عن الكلام ده بالعافية ودكهت يعني متخصص في الحركات الإسلامية جال هذا الكلام ونا مسجله مسجل للتاريخ الساعة سبعة أي يوم تساعة عشر سبعة مساء تساعة عشر اللي عايز يجيبه من على النت او يجيبه من الفاكس بوكس ولا ايه. فبيقول ان البخاري لم يعتمد الـ 24 راوي ثقة تلميزه الإمام مسلم خطأه قال لا ما فيش في البخاري راوي ثقة شوف الكتب الصراح والعياذ بالله يعني شوف الآن نطعنوا قالوا أن النبي المسلمين بيدلوا فوق حقه من التعظيم الرسول قال لا تتروني كما أطرت النصار ابن مريم منما أنا عبد ولما قال له رجل يا خير البرية قال له ذاك إبراهيم ذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام إنما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم عزيني شوف ده يعني اصل برضه الحديث ده من الاحاديث اللي بتحدث في نفسك انت مش مش في نفسك يعني الملحدين كمان حاجه فيها شيء من الحرب امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امال فين فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر ها سبحان الله العظيم يا في طارق فين الترابيزه في الكبيره اللي حضرتك صحيح ايوه ماشي الحال ما شاء الله يزيك فيه الله. الله يزيك فيه الحمد لله والشكر بالله الحمد فين؟ فين؟ فين؟ يعني بصوا على المصايد بصوا على المصايد اللي بتنشر الآن في الجوائد المصري في الجوائد المصري واحد بيقول عزينا من الحج في سين واحدة سعودية تطالب بتعدد الأزواج بتقول الرجل واحد ما يكفيش عكاشة يطعم في شرف الصحابة عكاشة يطعم في شرف الصحابة هذه مجلات طالع هيبتونش طالع هيبتونش طالع هيبتون ما عادش سر ما عادش سر. سر أبداً ما عادش حاجة سر أيوه والله ردة ولا أبا بكر لها نعم جريدة إيه دي اسمها فيتو مرحب مرحب أيوه مرحب ربنا يلطب بس والله ما فيش دفاع وإحنا مجومين عشر محامين إن شاء الله للفضيل عشر ولا يعملوا حاجة يقولوا ليه يقولوا محديش لي حق يرفع لي غير مجمع البخوس يقولوا محديش لي حق يعني تحق الدعوة غير مجمع البخوس مجمع البخوس مجمع البخوس الإسلامية واجمع البخوس وإذن طين وإذن عجيل يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرموا نعم ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم بس وخلاص إحنا نمشي تحت الخيط احنا نحافظ على الغيف العيش بس فين هاي اتبار العلماء فين الإسلام انطعن طعن الأئمة الأربعة طعن الصحابة والولد اللي اسمه سامح عدة بيقول حتى ابن كسير كمان لا يكتب إلا الأحاديث التي تدعو الناس إلى إيه بيسموه إيه الإرهاب الإرهاب ابن كسير بيكتب الأحاديث التي تدعو إلى الإرهاب فطعم في ابن كسير راجل جاهل وزي ما قال القرآن وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب كل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستازئون نخوض ونلعب هي بغت لعب عيال هي المسالة بغت لعب عيال وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب عوام الناس إمبارح كتبها بقرأ حديث آه اسمه إهدى معد يكرب المخدام المعد يكرب ألا يشك رجل شبعان ومتكن على أريكا أنا زي ما جريت في الكتب أنا نصي يعني أقرأ في النص وبس ما عنديش إلهام ولا عندي زي دكاترا الكبار دولي بقول يعني شبعان يعني كل لما معدته تملت ومخه يعني إيه عمل كده عسل فعايزي نعم هو الشهر واحد لما يأكل عايزي يرتاح شوية قال لا مش العوام قالوا دي مش كده شبعان معناها جيبوا اتملأ فلوس رشاو لان اللي بيقول الكلام ده الروافض الروافض حرجوا اليمن ولعوا فيها حرجوا سوريا الام ما عاشوا قدامهم إلا مصر ما عاشوا مهما يسعموا بمان فكتور مهما ابراهيم عيسى عامل جريده يوميه اكتوبر آه. كل يوم بيكتب محمد القراني في محمد السنه يعني عمال يكتب ان النبي عصمه كان لا ليس سميه كان ليس كان ايه ليس سميه ايوه وكتب يا ايها المسلم قوم الليله كلها طيره ازاي عمال بقى يكتب وكان يطوف على النساء في واحد وربنا امره ان هو يكون دور الوافد كلهم دور الوافد ماجورين والله واحد عمي واحد عمي انا انا طالبة كنت بدرسه والله لمجموعة وبعدين بتكلم عن السيدة عائشة قلت لكم أنا السيدة عائشة العام الماضي في شهر التسعة شفتها في النوم بس شفتها غضبانة شفتها يعني فارعة وطويلة وبعدين لفسها لبسة أصمر وعملة كده حضرتك و... ها؟ حضرتك وانا علمين كده علي من ذلك كده بكر لها ما تردش عليها يا أمي ما تردش عليها فبكيت قلت لها أنت غضبانة فخالت ماذا فعلت بالنسبة للنبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعلت بالنسبة للدفاع عن نساء النبي بس الواحد من اللي بيجروا من اللي بيشوفوا النت قالوا انهم تناولوا السيده عائشه كمان ما سبوهاش ما سبوهاش وانا بتكلم يعني في في مجلس المجالس العلم عن السيده عائشه والله العظيم مهندسه بالليل فيه معاهد مراكز إسلامية فيها ناس كبار بيدرسوا بنروح مراكز دي زي معهد الأرقام زي معهد الأنصار زي معهد العشيرة المحمدية هنا وأنا والله وكتبته مكتوب في البحث بصم البحث معي مكتوب في البحث ونزل في كتاب كمان نزل في كتاب شوف الناس عمت الناس عندهم حاجات لطيفة جدا والله قلت لها والله يا أمير أنا هكتب عنك الكلام ده وهضبعه وفعلا كتبته طبعه هو في الكتاب مقرر في كليل الشريعة أحاديث أحكام أي ودفع الاشتباه والالتباس عن تزويج الله عائشة لسيد الناس عليه الصلاة والسلام وأنا بتكلم قالت يا دكتور لو سمحت مهندسة هي. البنت دي عندها هم عالية جدا مر الأمن وقفني على الدائرة الضابط وقفني فشفيتني وهي ركبة عربية بتاعي يا دكتور خير يا احد الظابط ده والستازنا معا... ما تخفيش ما تخفيش الظابط ساعة ما شاف البزجع العربية قال لا يا دول تابعنا دول الأظهر ده تابعنا أيها خلاص ما فيش مشكلة فالمهندسة دي مهندسة جالت يا دكتور لم يثبت في القرن الأول ولا التاني ولا التالت ولا المشركين أعداء النبي عليه الصلاة والسلام المشركين بتعمك اللي هم بيشنعوا على رسول الله هم أعداؤه وبيتلمسوا له أي حاجة عشان يشنعوا عليه ما ذكروا السيدة عائشة أبداً ولا تكلموا عن زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة إنما ده كلام الناس المتأخرين كلام الجهلة المتأخرين طبعا بحث السيدة عائشة لو لا إنه وإحنا علينا النكاح ولا علينا إيه علينا التفسير وعلينا الجهاد وحاجة ثالثة كمان في النكاح حاجة والله حبيت أجيب لكم بحث عائشة ده أجيب بحث عظيم جدا لإني قرأت فيه في المجموع للناوي وقرأت فيه في المغني لابن قدامى وبعدين نقلت نقل من أجمل ما يكون يعني لازم تقتنع بصحة هذا الزواج وإنه كان 100% سليم ما فيش أي مشكلة فيه علماء ما سابوش المشكلة دي راحوا العراق وسألوا الحريم متى يصح زواج البنت؟ وراحوا لليمن وسالوا وزير دم مصر وسالوا للامام الشافعي نفسه راح اليمن وقال اصغر جده وجدتها جد عندها 21 سنة جد عندها 21 سنه لانها خلفت و9 10 وبنتها خلفت وعندها برده عشر سنين بقت الجده 21 سنة وبنتها مخلفة بنت كمان الامام الشافعي هنكذب الشافعي كمان وبعدين انا مسجل الكلام ده في قناه فرنسا قناة فرنسا لأنا أسمع مراسل فجابت المراسلة جابت بنات في أفريقيا لوسط هناك يجوزوا البنات من تسعة وعشر سنين وجابت بنات اللي معها طفل واللي معها إيه ما عرفش إيه في أفريقيا لوسط قلت أنا بنفسي والله وأنا بود أولاد المدرسة في, في شبراء كان في عيال في ربع ابتدائي وخمسة ابتدائي بنات أغمض عينيه كده عشان ما بصش عليه عرائس بنات عرايس في خمسة ابتدائي سبحان الله العظيم يعني هو كل بلد زي في بنت عندها 15 سنه بس ما اتجوزتش دلوقتي وفي بنت عندها 10 سنين اتجوز من انسان اللي فات ايوه هو مش كلهم البيئه والمناخ له تاثير كبير جدا زي ما قال العلماء خلاص انا بقى عن الحديث اقول لك يا دكتور اللي حضرتك حضرتك ورافعينها باسم قسم الحديث لا ده المحامين هم اللي رافعينها ما شيلوش لا الناس اللي عندهم غير على الإسلام جزام الله. الله خيرا أي والله جزام الله خيرا صحيح يعني خذ بالك بقى من الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن أقاتل الناس في هذه المشكلة بقى أقاتل الناس يعني هو الإسلام يقاتل الناس عشان يخشفوا الإسلام حتى يقول إليه إلا الله وده العدل ده أفأنت تكرون الناس حتى يكونوا مؤمنين طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر أما ليه أمرت ونقاتل الناس ديه على فكرة هل الشيش كن برضه ده كان جاي في الامتحان السنة اللي فات بس مش فاكر يدور الأول يدور الثاني مش فاكر يعني الحديث ده سيأتي أزل عم يعني نعم ممكن يأتي أزل عم ويه المانع يعني ويه المانع ايه المانع ايه المانع طب لا السؤال ها زي السؤال والمطلب ها زي المطلب ولا الطالب اللي هيمتحن هو الطالب نعم ايوه يعني كان الشيخ علي السنه اللي فاتت كان بيجرالي كان راجل حلو جدا سنه ثانيه ثانيه الان ايوه الله خد بالك هنا الشيخ ابن ابي جمع رضي الله عنه على عادته على عادته العباره ديت اللي في الصفحه 55 دي كلام كلام النبي جمع قال ظاهر الحديث يدل على قتال المشركين حتى يسلموا صح الكلام ده ينفع يقاتل المشركين حتى يسلموا يعني الإسلام كلفنا انحنا نقاتل الدنيا دي كلها عشان تتقل في الإسلام من شاء الله عنهم ما دخلوا في الإسلام ستين بأيام في جهنم لله ما في جنة ونار؟ بسنة الله كده في جنة ونار قال هنا ظاهر الحديث يدل على قتال المشركين حتى يسلموا ويعلنوا بالكلمة وحقن دماء المسلمين الا بحقها والكلام عليه من وجوب ده كلام ابن ابي جمره وهذا الشيخ انا بحبه جدا بحب الشيخ ابن ابي جمره وله مع حكايات وروايات هنا الشيخ يعني كلام وصفي يعني مش تحليلي زي ابن حجر والشيوخ دول وعشان كده انا قلت ملحق له ثاني بعد كده نقلت كلام العلماء في المسألة لكن الشيخ هنا يقول أمرت الأمر هنا للوجوب ولا للندب أمرت أن نقاتل الناس هل هو أمر وجوب ولا أمر ندب ها لا افرض أن الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام للوجوب لكن للنبي وللأمة إيبا الأمر هنا أمر إيه ندب هو الشيخ هنا قال لا مش هيبلا وجوب ولا ندب نقيمه حسب الوضع الحالي افرض أن قرية من القرى دهامها أعداء الإسلام وهجموا عليه يقبأ هنا الجهاد هنا فرض إيه عين على القادر عليه على القادر عليه إنما حماية الحدود والكلام ذه أو كفاية أيه أو ندب فالشيخ هنا بيقول المسألة تقيم وتقدر حسب الظروف يعني أيه بيقول هنا في الوجه الثاني فيه دليل. على أن المطلوب من, من الأمر الامتثال دون النظر إلى علة هو أخذ بالك يعني هل الأمر تعبدي ولا معقول المعنى الأمر هنا تعبدي ما فيش لنا كلام فيه ولا هو معقول المعنى معقول المعنى طيب شوف الشيخ بيقول إيه فيه دليل على أن المطلوب من الأمر الامتثال دون النظر إلى علته لأنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ولم يذكر له تعليلا إلا أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الذاك في القتال ولم ينظر إلى التعليل فعلى هذا ما تستعجلش أخذ في القتال ما تستعجلش القتال له معنى جيد القتال هنا له معنى هو دا الله يطلعنا من المشكلة دي معنى أقاتل الناس لها معنى العمر ما سمعت لم نبني أبي جمرة المعنى دا والله وأراحني جدا خد بالك هنا أيها فعلى هذا فالاشتغال عن العمل بطلب العلة في الدين علة هنوعد نقول الأمر تعبودي ولا معقول المعنى ونضيع أوقاتنا خلاص هو الأمر كده وبس أيها الوجه الثالث فأولوه عليه السلام أن أقاتل أيها هي ديباء مسألة جميلة جدا الوجه الثالث أن أقاتل هذا القتال هل المراد به القتال المعهود وهو القتال بالسيف والرمح أو غير ذلك من السلاح هو ده القتال الذي أقاتل الناس بالقتال المعهود بالدبابة والطيارة والكلام ده ولا إيه ده لسه الإسلام في بداية حاله والناس محتاجين لريف العيش زكاة الدهب ما كانش الدهب حلال للحريم كان حرام لأنهم عايزين الحالة الضرورية عايزين اكل مش عايزين ذهب يعني لسه خد ما لكن أول مراد بالقتال به القتال بالحجة والبرهان أول مرة شوف الدليل ده محتمل للوجهين معا بدليل قوله تعالى وجاهدهم به جهاتا كبيرا جاهدهم بإيه بالحجة بالقرآن بالحجة هذه القتال أمرت أن أقاتل الناس ما سمعت والله التفسير ذا أبدا إلا من شيخ الإسلام هذا ابن أبي جمر لكن برضو في تفصيل أيها وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن وبدليل قولي عليه السلام هو يقول عليه السلام ولكن نكملها عليه الصلاة والسلام زيم قرآن مأمر قاتل المشركين بألسنتكم قاتل المشركين بألسنتكم ده حديث محتاجين والله نخرج قاتل المشركين بألسنتكم لأنه عليه السلام أمر اولا أن يقاتل أمر اولا أن يقاتل بالحجة والب وذلك قبل الهجرة بالحجه والبرهان وذلك قبل الهجرة يعني يحاورهم يحاورهم زي ما حاور نصار نجران زي ما حاور دول ودول يعني ثم بعد الهجرة قال تعالى أذنا, أذنا للذين إيه يقاتلون ولا يقاتلون يقاتلون كمان عشان يدفعوا عن نفسهم يقاتلون مش يقاتلون يقاتلون بأنهم ظلموا ممنوع عليهم أن يقيم الشعائر ممنوع أن يصلي ممنوع أن يأخذ حريته وفطعته وعبادته فإذن يعني الشارع هنا قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وجب معاك من الأيدي وألقوا ليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا خلاص هتسيبونا نصلي ونعبد ربنا خلاص ملنا وملكم هتحربونا هت هت وتمنعونا نصلي في مسجد خلاص بأذن الذين يقاتلونا بأنهم إيه ظلمون ثم بعد ثمان من الهجرة أنزلت براء براء بعد ثمان سنين من الهجرة براء يعني وأذان من الله ورسوله إلى يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم وبعت النبي عليه الصلاة والسلام بعد سيدنا الإمام علي ملحق لأبي بكر الصديق لأنه سنة تسعة كان أمير الحج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فالرسول بعت وراه الإمام علي وده طبعا دليل على صحة خبر الواحد على صحة خبر الواحد فبعته ملحق بهذه الآية براءتهم من الله ورسوله وقولوا فانبذ إليهم على سواء يعني القرآن قال له لهم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان والعهد اللي بينا انتهى العهد اللي بينا انتهى خلاص المعاهد اللي كانت عشر سنين بين مشرك مكة وبين النبي عليه الصلاة والسلام علشان برضو إجباء إجباء أنت براءة كمان ما تظلمش نفسك وعلشان ما تسوقش تظن بالإسلام ليه الرسول نبذ إليهم على سواء وقال لهم خلاص العهد انتهى العهد انتهى خلاص اللي بيننا سببه إيه عارف سببه إيه لازم يقول له سهل أنت مصر أنت مدافع عن الإسلام أنت متدافع عن الإسلام لازم يعني يعني يقوله أنه قدر بهم يا مين اللي غدر لو ينبذ إليهم على سواء إن المعاهدة التهيد عشان لو حصل مسلاً حاجة ومساً يتعطفوا ما يبقاش ده الردر يا ماشي بس هم غدروا حياء بن أخطب أبو السيدة صفية راح لهم يقلبهم على النبي ويعمل معاهم معاهدات ضد رسول الله واسمه قحطان وغيره من, من قبائل العرب حياء بن أخطب شيخ اليهود أبو السيدة صفية هو نفسه راح لقريش وقال لهم يا إخوانا أنا جي بعز الظهر اليهود معاكم كلهم علشان حرب هذا الرجل يبين من اللي غضر؟ اليهود اللي غضر عشان ما تظلمش نفسك الرسول ما بداش أبدا بالعداوة أبدا هم اللي بدوا مش الرسول لما راح المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وعمل معاهم معادة مع اليهود لما حيائي ابن أخطب يخون المعاهدة دي ويروح لقريش يقول له ما نجيتكم بعز الضهر يعني جميع اليهود بني قريزة والنظير وغيره وغيره يعني معاكم في حرب هذا الرجل وعمل معاهدة معهم يبقى مين اللخان اليهود اللخان فانبذ إليهم على سواء وقول لهما العهد انتهى خلاص سنة كام دي سنة تسعة المعاهدة كانت كام. صلح الحديبية كان سنة كم؟ تمانية؟ <تصفيق> آه ستة إذا المعادلة بتايت قبل كده كمان قبل فتح مكة مكة كانوا... ثم كانوا نقضوا المعادلة مرأي شيئان إذن النقد ده ما كانش مرة واحدة النقد تكرر النقد تكرر وآخر حاجة تكرر كمان من أنت بتجيب الآية فهم بزرهم على سواء شوفها اللي دي في سورة الإيمان <تصفيق> ها؟ في الأنفال أنب زليم على سواء قلوهم خلاص العهد انتهى اللي بيننا وبعد كده مفيش لأنه انتو خنتوا و و و وعملتوا إيه مع اليهود معاهدة حرب للنبي عليه الصلاة والسلام أيوة فهما اللي خانوا هما اللي خانوا في الأول هو الرسول اللي خانوا صلى الله عليه وسلم هنا بيقول بقى بعد, بعد التلام اللي هنا ده ثم بعد ثمان من الهجرة أنزلت براءة وأمر عز وجل فيها بقتال المشيكين كف حتى يعنوا بالكلمة أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون والظاهر بالقتال هنا برضو خذ بالك والظاهر بالقتال هنا والله أعلم أن يكون مرد به القتال باللسان وبالحجة وبالبرهان لكن هو يقول الظاهر واحتمل أن يكون مرد به القتال العام أيها الرابع أمرت ان اقاتل الناس ما رايت التقسيم الجميل ده اللي عند ابن ابي جمره وكمان عند مين عند مين العراقي اعراق له كتاب طرح التسليم في شرح التقريبي للامام العراقي زين الدين العروري يقسم الحديث كده مسائل وبعدين ال يجيب لك مسألة مسألة يقول لك وفيه خمس مسائل وفيه عشر مسائل وفيه كده والشيخ ابن أبي جمرى عنده المنهج ده كمان أنا درس الكتاب ده في العشيرة المحمدية من زمان من عشر سنة أنا بدرس كتاب بهجة النفوذ ده ورأيت ابن أبي جمرى ده في النوم رضي الله عنه وأرضاه أن أقاتل الناس برضو كمان عشان حل الإشكال ألهم للعهد ولا للجنس الناس للعهد ولا للجنس للعهد لأن برضو الشارع ما جبناش نجب إرهابيين زي كفاية علينا أنهم بجينا إرهابي المسلمين إرهابيين الآن إرهابيين بإخار نحن كمان ليبيا إرهابيين اليمن إرهابيين سوريا إرهابيين العراق إرهابيين ما حافظوش على كرامتهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويرقى بيهم بس هما مرضوش مش عايزين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم أيوة الأهم ما تنهدش تحوش على الكلمات أنا بس الدكتور محمد مصير الله يرحمه كان راح, راح أمريكا بقول له الحال إيه فقا قال لي والله كان مهمتنا نسبت لهم بس أن إحنا آدميين مش حيوانات في أمريكا لأنهم المسلمين عندهم مسلمين أهانوا الدين بملء فمك إحنا أهنا الإسلام إحنا شنعنا على هذا الدين وفضحناه المسلمين فضحوا الإسلام بملء فمك بملء الفم فين حال المسلمين اليمن اللي هما الرسول مداحهم وقال أرقل أفئذتهم مثل أفئذة الطير ليبيا الناس الغلابة اللي كان عندهم ربع بطرول الدنيا كلها وربع بطرول الكرة الأرضية بيتمتع بيه خمسة مليون خلاص بيدفعوا فواتير اللي بياخدوا دلوقت حلف الناتو أيوة العراق كانت أغنى الدول العربية كلها انا من الفلاحين من الأقاليم كانت عندنا بيوت مبنية بالطين بقيت أربعة دوار بفلوس العراق أمال إيه اللي حصل للعالم الإسلامي ده جناية وغمت عليه نحن كمان في مصر هنا أيوه الله فشوف هنا أقاتل الناس هنا قال للجنس ولا للعهد للعهد والعهد هايك با, با؟ أم أم على قول البعض البعض مشركي مكة مشركي مكة وإيه كمان ممكن مدينة الناس لا أنت نسيت حاجة نسيت أبو بكر ونسيت يعني إيه لأن دي مسألة دخل فيها حوار مع سيدنا عمار ومع سيدنا أبو بكر الصديق واستشهدوا بالحديث كمان أي طيب انت عايز تقول يعني من الآية كمني الحديث الرسول قاله يعني في حياته يعني قبل أبي بكر الصديق قبل أبي بكر ايه الصديق نعم على كل حال لو قلنا الناس يعني مشريكي مكة اللي هم مضيقين على الإسلام ما تسيبونا في حالنا وانتوا في حالكم سيبونا في حالنا وانتوا في حالكم ما احنا من نجدعو بيكم. لكن هتدخلوا في شؤوننا خلاص بقوا أقاتل الناس هنا الشيخ رضي الله عنه قال هنا قوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس الألف واللام هنا هل هي للجنس أو للعهد محتما للوجهين معا فإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهي للعهد لان قتال المؤمنين لا يجوز ومؤمنين فيهم الناس قولوا إليها إلا الله فالناس هنا مش هيقبال كل بقى في ناس أمنه حتى قالوا لا إله إلا الله هنقتلهم له يعني يعني هنا الناس المراد بها الناس المعهودين الكفار. الكفار وإن كان الخطاب قال هنا فإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهي للعهدين لأن قتال المؤمنين لا يجوز ولأنه صلى الله عليه وسلم قد خصص المؤمنين وأخرجهم من عموم اللفظ بقوله حتى يقول إله إلا الله وشي قتلهم با إلا أمنه ومن قالها, ومن قالها هم المؤمنون فوقع النص بمنع قتالهم وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فهي للجنس وهذا هو الأظهر والله أعلم لأن العادة جارية بأن الخطاب للرسل خطاب لهم ولأمتهم إلا مواضع قلائل لها قرائل يعني كان الخطاب للنبي والمؤمنين يكبال هنا هتكون إيه للجنس طب هنقتلهم به برضو كمان في أول الأمر هنقتلهم بالحجة إلا إذا قتلون احنا كمان إذا قتلون وظلمون أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه ظلموا نعم حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إله إلا الله بس ولا بشروطها بشروطها طبعا لا إلا الله ويؤمنوا بيه focusesما جئتو بيه يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بما جاء به من عقاد الشريعة كله الشريعة الغراء كله يعني مش الإله إلا الله ثمون بعض النصررى نبي رحمه، يقول لإله إلا الله بعضهم يقول كث نحن بنقول لإله إلا الله بس الله بتاعكم هي هيئته إيه وشكل إيه وانظامُ إيه هم مهم يفهمون بيه أيه ويؤمنوا به بيه وبما جئتوا إيه وبما جئتوا به قال هنا على ما هي عليه من الجلال والكمال ونفي الشريك والضد والصاحبة والإقرار بالرسالة على ما تقرر في الشريعة ومثله كثير في ألسنة العرب إذا كان لأحدهم حق معلوم منع منه, منع منه يقول لا أزال أقاتل حتى أخذ حقي ويبهمه ولا يعينه العلم به الوجه السادس فيه ذليل على أن هذا الذكر الخاص وهو قول لا إله إلا الله إذا كانت خالصة أمان لصاحبها في الظاهر والباطل كلمة جميلة جدا الذكر هذا حتى يقول إله إلا الله وتبع إله إلا الله أمان في الظاهر والباطل أمان الظاهر أظن لها خلاص أما واحد يدعوه أشهد أن لا إله إلا الله أنا مسلم خلاص خد أمان ده في الظاهر إنما في الباطن بقى إيه النجاة من النار النجاة من الله النجاة من الله النجاة من النار هذه حطة صوفية بس جميلة بالله يا شيخ ابن أبي جمرة شيخ ابن أبي جمرة بقول إيه أمان في الظاهر وأمان في الباطن نسيت أنت قول الله تعالى أنا بذكر الله إيه؟ تطمئن الخنوم يعني لما تكون أنت كربان ولا شوية أقعد استغفر أقعد سباح هتلاقي نفسك فوقت والهم اللي عندك راح لحام أيها فيقول أمان في الظاغر وأمان إيه؟ في الباطن فده أمان الباطن لأن الذكر حتى لا إله إلا الله نفسها كده ما لا إله إلا الله متمره ولا غيره يعني اتنور قلبك وتنزل عليك السكينة وتطمئن وسلم أمرك لله وهمومك تذهب عنك كلها بهذا إيه الذكر بأمان أمان في الباطن قال هنا إيه والأمان الذي هو في الباطن هو ما تضمنه قوله عز وجل في كتابي ألا بذكر الله تطمئنه القلوب الوجه السابع فيه دليل لقول من يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروء الشريعة طبعاً دما سرى خلافية بين العلماء والفقهاء بعضهم يقول الكفار مخاطؤون في الفروء الشريعة بعضهم يقول إليه غير مخاطبين بفروع الشريعة لكن هو الشيخ هنا يرجح أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنهم لم يقول لا إلا الله هو المعول عليك لا إله إلا الله هم قالوه ولذلك يعني إيه؟ القرآن بيقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا لأنهم ما فيش جهة بيتعبدوا لها ما فيش الله بتاحهم مش عارفين هو إيه الله الله الآب الله الإبن الله روح القدس فما فيش الله مظلمهمش الله مظلمهمش حقوقهم خذوها كاملة في الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكوون وذخرفة وينكلوا ذلك لما متاعوا لحياة الدنيا فربنا يمتعهم هم أحسن ناس في الدنيا أغنياء عندهم علم عندهم تكنولوجيا البتاع العدة الملخبطة ديت هم عملين العيال في الصين أظن الأطفال بتوع المدارس اللي مصنعين الكلام ده في الصين الملحدين دول وأمريكا أمريكا دلوقت بيبعثوا لك طيارة بدون طيار حديدة مشى الوحدة تصيب الهدف وترجع تاني عايز علمي تاني بعد كده وبيقولوا ان احنا في المستقبل القريب هنجيب اصوات الانبياء من الفضاء ده كله كده اصوات الانبياء وكلامهم وكلها يحضروه من الفضاء ويجبوه وما ذلك على الله بعزيزه لان هذا الانسان المعكوك ده الله هو اللي خلق نعم بتقول ايه سطم ازاي ازاي أهو الزي دي ما نتشف فيها انتباع لأن ربنا قال سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لسا العلم الحديث وعلماء الإسلام الله يرضى عنهم ما قصروا في حاجة لكن ربنا قال سنريهم لسه في حاجات والكفار كمان اللي هيذروها كمان الكفرة و... نعم يعني ممكن فعلا نسمع اصوات الانبياء والله هم قالوا كده هم قالوا ان هنحاول ان نحضر اصوات الانبياء من الجو ده من الفضاء لانها موجوده في الفضاء الله اعلم احنا لنكتب لن ولنصد ولنصدق ايوه يعني نعم ها يا عمي سيد العلم يعني يا استاذ يا استاذ هاقول ها لك على حاجه بس انا مره ماشي عند السيدة زينب رضي الله عنها فلقيت واحد ما حاجه زي علبه الافندي محترم جدا افندي شياكه يعني ما فيش بعد كده شعره بيلمع بدله كامله وماشي حاطط بتاعه صغيره زي علبه الكبريت على ودنه بيتكلم فجاءت الحمد لله ان ربنا كملنا بالعجل الحمد لله هذا رجل محترم لابس كويس بس أهبة ماشي يكلم نفسه حاطت بتاعه زي علبة الكبريت على ودنه دين يتكلم سبحان الله العظيم الحمد لله على النعمة ربنا كملنا هذا رجل ربنا سلب منه العقل ماشي يكلم نفسه في الشارع ما كنتش أعرف ان فيه حتة حديدة زي كده لو كمان أذهب من كده وأمره أذهب من كده خد بالك واحد حاطت في جيبه قلم هنا قلم اله التسجيل بيكلمك عادي خالص وجيبوا هنا اله التسجيل يا تسجيل قلم عادي خالص انت بتحسوه بيكتب بيه ده كاميرا ولا بتاعه تسجيل بتسجل دي مش ده علم ده ولا ايه شوف العلم لان اشرف ربنا هو اللي قال سنريهم سنريهم اياتنا هذه ايات الله الكبرى سبحان الله العظيم حاجات العلم الحديث دلوقت يعني لازم نقف أمام العلم الحديث ده باحترام لأن الله جل جلاله هو, هو اللي خلق الناس اللي عملت الحاجة دي والله خلقكم إيه وما تعملون فالإنسان ده مخلوق لله سبحانه وتعالى أيه فشوف هنا إيه الشيخ بيقول هنا إيه الوجه الثامن قولوه عليه الصلاة والسلام فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله فيه دليل على أن حرمة المال كحرمة الدم لأنه عليه السلام سوى بينهما في الحق عندك في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم التلاتة دول مساخ واحد العرض زي المال زي الدم تماما تمام. هذا هو الإسلام الجميل مش الدماء بس لا العرض كمان والمال كمان له حرمة فإنه بيقول يعني فيه دليل على أن حرمة المال كحرمة الدم لأنه عليه الصلاة والسلام سوى بينهما في الحكم الوجه التاسع فيه دليل على أن الأموال تابعة للدماء لأنه إذا استبيح الدم استبيح المال خد بالك أتفهمها إزاي دبا كده خد بالك أن أجراء بس أعز واحد يفهمها لي فيه دير على أن الأموال تابعة للدماء لأنه إذا سبيح, الدم سبيح المال بالضرورة ما لم تكن في حد من الحدود إزاي بقى تفهمها إزاي المقصول في حد من الحدود ما لم يستمع المقتول بحد الفضول كحد الرجم أو حد القطف مثلا قاله لا, لا يستباح لما يبقاش لا يعني ما يبقاش غميم طيب ما هو يقول إنه أموال تابعة للدماء العكس تابعة للدماء؟ تابعة للدماء؟ تابعة للدماء؟ هاي؟ هاي؟ لما المشككين اللي موجود مقتول بحد يعني عايزين بس لا؟ هنسمع الأراء عشان خاطر يعني في الصدح شوية زي ايه؟ لو يعني انا لو بحارب لو بحارب واحد يهودي وغلبته او قتلته خلاص انتهى ولا, ولا يحل لي الغنيمه بتاعته ماله الغنيمه يعني ممكن نفهمها كده يعني انا مش مش هقول لا لا لا خلاص انا انا خلاص المشرك ده ماله ما ليش دعوه بقى وليس الماله كمان حلال ماله حلال أنا والله فهمتها كده أنا فهمت كلام الشيخ كده يقول هنا الوجه العاشر فيه دليل لقول من يقول بأن العبد لا يملك لأن رقبة العبد ليست له وإنما هي لسيده والمال تابع للرقبة على ما قررناه الوجه الحادي عشر دي كده فقرة دي فيها سؤال برضو قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها ما معنى قوله إلا بحقها وما دليلك على ما تقول وأجابوا أخوانا عليها إجابة جميلة جدا أجابوا كلهم كانوا حفظين الفقردين الوجه الحادي عشر إلا بحقها الضمير هنا حقها هيعود على أخرب مذكور على, على المال ها؟ أه أه أه أه أه أه فإذا قالوا عصروا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها يكبر الضمير عائد على المال ولا عائد على إيه على المال لا الشيخ فصل هنا هنخلي الضمير يعود على أخرب مذكور وأخرب مذكور هنا إيه الأموال ولا إلا بحقها يعني بحق الشريعة أو بحق الدين ويكبر الدين كله الا بحقه يعني بحق الدين يعني كله اذا ارتقي بحد من اذا مثلا حد من الحدود التي يوجب القصاص مثلا و... يعني يكون المعنى كده خد بالك إلا بحق الدين صح هيخش معانا بقى هنا ايه والصوم, والصوم. والحج والجهاد والاشهاد كل هذا بحق الدين ده. حق الدين ده كله يعني, يعني... انكر الصلاه او هم... انكر الصلاه ده حقها دين حقها انكر الحج قال لا الحج زي زي الملحد اللي بيقول هنعمل حج في سيناء عايزين نحول فريضه الحج إلى سيناء الى <تصفيق> سيناء وصلت والله وصلت لغايه كده والله وصلت وصلت وصلت انهم عايزين ينكروا فريضه الحج ويحولوها لسيناء مصري هذا وصلت مصري هذا الشخص يا مولانا يا مولانا يا مولانا ما يقولش يعني هو المسار ما فيش حد بيقولها للمصاري ما حد بيقول الكلام ده للمصريين الا المصريين اي والله العظيم الملحدين هنا اللي هم اللي هم الروافد هو الحد منتشر في لا روافدها بس ما فيش مسلم ابدا من عامه الناس اللي بيبصموا ما بيعرفش يقول يقول الكلام ده اللي بيقول الكلام ده الروافد اللي موجودين في مصر هنا اه فيها روافد نعم مصر الروافد بهدلوا اليمن وخربوها وبهدلوا اسمها ايه دي سوريا وخربوها وبهدلوا العراق وخربوها ومركزين على مصر هنا هم في حلوان وفي الامناطق دي خربوا الدنيا واشتروا شقك غالية بأموال طائلة جدا وبيحربونا انا دخل علي واحد في المحاضرة يعني شيعي يعني مجرم شيعي مجرم يسب الصحابة وينكر الاحاديث وينكر الاحاديث النبوية موجودين في مصر موجودين في مصر ونزلوا الآن مركزين على مصر يجب ننتبه هم بيحمل حدود وبيحمل الرمال يحمل نفسهم كمان أحسن لو الروافد نجحوا هنا هاتيك بميليشيات كمان يعني يعني مفتوح نعم مفتوحة بكل واحد يتكلم في المدين المفروض إيه والمصر مفتوحة لكل اللي عايز يتكلم يعني. لا الآن شوف لا مش كل واحد يتكلم حزاري تقترب يم الصليب حزاري تقول اليهود بأي كلمة إلا بالاحترام التام حزاري شو خبول أنت على الجدار بتاع الإسلام الظهر والناس ماشية محدش ما هيقول لك حاجة إنما حزاري تجيب اسم الصليب على لسانك إلا بالاحترام والتقديس ما لا ما فيش هنا مفيش حرية إلا في الطعن في الإسلام بس بس انما إنما يعني حرية بأماكن تانية انا بتكلم مع أحمد وهدان بكت لي بتكلم عن اليهود قال لي اعمل معروف البرنامج هيتلاغي كله كل البرنامج هيشيروه عشان بس بس بصيرت اليهود على قلتوا ده أنا أتكلم معهم كلام كويس جيد إن ده محترمين قال <تصفيق> لي لا البرنامج هيشيروه هيشيرو البرنامج خد مالك بقى في الفخرة دي بقى دكتور في أخ أعرفه كان عامل رسالة ماجستين اترفض في كلية الدعوة اليوم اللي فاتوا بسبب أنها عن الكنيسة بسبب ايه؟ أنها عن الكنيسة عن ايه؟ عن الكنيسة يعني العموان الليلة العائلة المقدسة إلى مصر اترفضوا وفيه مشارك أصول هو ده اللي احنا بنقول أصول هو ده اللي احنا بنقول كلية دعوة <تصفيق> للبيت قال عبد المطلب رضي الله عنه واللي عاجه للبيت رب يحميه مفيش اللي كده للبيت رب يحميه ده راجل موحد عبد المطلب أيه اللهم إن العبد يمنعه الله فمنحه حرارة لا يغلبنا صليبهم ومحالهم أبدا محالك كلام عبد المطلب مفيش اللي كده ما نرش نقول كده فين مجمع البحوث فين هيئة كب... هيئة كبار العلماء ده انتنافسك هين قطع يلا صغفر الله عشان البتاع اللي بيسجل علينا دي الأخرى مشكلة المشاكل يلا خلينا نعملهم معروف خلينا في الحديث الوجه الحادي عشان قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها هذا استثناء هل هو متصل او منفصل نعم بحقها بحقها بحق لا اله الا الله بحق لا اله بما تشتمل عليه بمضمونها يعني بحقوقه او بحقها الضمير عائد على المالز عائد على على اقرب مذكور ايوه على اقرب مذكور يعني عسى مني إيه؟ ماله وتمن دماءهم وأموالهم وأموالهم إلا بحقها وأموالهم فالضمير عايد على أخر مصدر هو إيه؟ أمواله أيها واحتمال الضمير عايد على إله إلا الله بما تجتمل عليه بقى من حقوق لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله لا حقوق أيها فهنا الشيخ يقول هنا إيه؟ هذا الاستثناء هل هو متصل أو منفصل يحتمل وجه المعنى فإن كان منتصلا فالضمير عيد على المال أي عشر من اجماءهم وأموالهم أي لأنه أخرى بمذكور والحق الذي هو في المال أخذ الزكاة وحقوق الغير وغذاء وغير ذلك مما لا يجوز منعه ويبقى الدم وليس في الحديث ما يدل على حكمه فيوخذ حكمه من غير هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مريم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحسان أو قتل نفس بغير حق وإن كان الاستثناء منفصلا فالضمير عائد على الدين المشار إليه في الحديث وهو قوله لا إله إلا الله بحقوقها طبعا لما تجتمل عليه وما تتطلبه لأن من قالاه فقد دخل في الدين وإذا دخل في الدين لزمه حق جميع حقوق الدين ما وحق ما في الأبدان من الحدود وما في الأموال من الحقوق وهذا هو الأظهر والله أعلم وفي هذا زيادة إضاح وبيانة لما قدمناه الوجه الثاني عسر قولوه عليه السلام وحسابوه على الله خد بالك برضو دي حتة صوفية وحسابوه ايه على الله حسابوه على الله دي غير الكلام اللي فات الكلام اللي فات في الظاهر ايوه كان مسلم كويس خلاص عصم دمه ده الظاهر لنا الظاهر والله يتولى ايه السرائل فهو آمن وصدق وصلى وحاج وصام خلاص هو مسلم على عينه ورصد إنما حسابه على الله دي بقى فضل الباطن بقى لأن في ناس يقول إله إلا الله لكن مزورة داخلين يعني ربما يكون بيدرس في الأزهر وهو يهودي بس بيشوف الدراسة إيه هو ربما يكون مثلا بيصلي مع المسلمين عشان يشوف أخبارهم إيه وأحوالهم إيه لكن يهمنا هنا الداخل كمان يهمنا قلبه لازم يكون قلبه هو ده اللي حسابه على الله يعني إحنا نتعامل مع بعض على الظاهر على الظاهر عصوا مني دماءهم وأموالهم خلاص لأنه قال لا إله إلا الله في لكن في الباطن بقى حسابه على الله مش هتعدي كده أبدا مش هتعدي لازم ربنا حسبك على قرارة نفسك وعلى ما تخفيه وإن تبدو ما في أنفسكم ومتخفوه وحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتفوه يحاسبكم به الله والله أريد واحد يكون صوته حلو يقرأ بس الوجه الثاني عشر ده أيو بس أقرأ ها واحد بس يكون هناك الشيخ أبو طربوش الشيخ أبو طربوش هو الأسبوع اللي فات خليه أقرأ خلص. عشان هو في الوسط ها خلاص خلاص انت يلا ضي بعض ها عشان بس يسمع ورا شويه عليه السلام وحسابه على الله والسلام زي القران ما قال عليه الصلاه والسلام أيوه. وحسابه على الله فيه دليل على ان التكلف مطلوب ظاهرا او باطنا التكليف وايش التكلف. التكلف لا التكليف لا وفيها اخطاء مطبعيه الكتاب ده طابعه قديمه انا مصور من الطابعه القديمه كان عندي لها عشرين سنه ما فتحتهاش لكن لما كلفونا درسها هي منقحه دلوقتي وناس حققوها أيوه. في... أن التكليف مطلوب ظاهرا أو باطنا لأنه آه. بعد إعلانهم بالكلمة قال وحسابه على الله أي في محتوى باطنه عليه من الإخلاص وضده فعلى وضده من الاخلاص وضده فعلى هذا فالظاهر الحكم فيه للبشر فالظاهر إحنا لما الظاهر أسلام وآمن وصلى خلال بغلاج الكويس ومسلم أيوه والباطن, والباطن والباطن إلى الله ولا يخلص المرء للاخلاص ولا يخلص المرء للمرء الاخلاص في القاطن والاستقامه في الظاهر وقد نص الله عز وجل ذلك في كتابه حيث قال قل انما حرم ربيا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش ما ظهر منها وما بطن يبقى فيه ظاهر وفي باطن ايوه وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالقاطل وتذلوا بها إلى الكامل لتأكلوا فريقا من أموال الناس الحزم وأنتم تعلمون وقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فكاموا أشد أهل النار عذابا لكونهم أصروا خلاف ما أظهروا خد بالك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ده ناس حلوين جدا ده بيصروا وبيصوموا معنا وكلامهم حلو بس من جوة قطران هم من بره كده من بره الله الله من جوة يعلم الله فهم في الدركة الأسفال ايه من النار نعم التواحش ما ظهر منها نعم اللي هو المعاصي الظاهرة والمعاصي اللي هي الخطاء والمعاصي القلب خد بالك يعني كلنا كده لنا حاجات وأسرار لا يعلمها إلا الله صح ولا صح. ما صح حتى اللي بتكلم ده 74 سنة عنده حاجات برضو مش كويس أيوه ها؟ ربنا استرنا ربنا استرنا أيوه صح الله جل جلاله ستير أيوه يعني فعلى أي الحالات اللي بيخفى ده اللي ما ظهرش للناس هو ظاهر عند ربنا وربنا يحسبنا عليه ولا يعديه كمان يحسبنا عليه. عليه مش إحنا عندنا الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت إيه ده هم بس مجرد النية وبعدين من هم بسيئة وتركها كتبت حسنة برض المجرد الهم, الهم يبقى الله يؤاخذنا يعني القلب له عمل عمل القلب كمان في عمل الجوارح والقلب له عمل كمان لا, لا, لا يؤخذكم الله بالله في أيام ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم أو بما عقدتم إيه الأيمان حتى أنا لما أحلف لك دلوقتي على يمين ونيتي حاجة تانية يعني أنت ربنا يحسبني على, على اللي فزينك أنت أما تقول لي أنت بالليل هتب في البيت هقول لك لا والله مش هيك بافي البيت بالليل ده انا عن بعد المغرب عندي محاضرة برا في المسجد ايوه فالله هيحاسبنا على اللي انت هتفهمه انت فهمت ان انا عندي محاضرة برا لكن ربما يكون برا دي الفيزينة حاجة تانية يا خالق غير كده فالله يحاسبنا على, على نوايانا نعم بتقول ايه المسجد تحت البيت مثلا ها <تسجل> البيت <تسجل> تحت البيت تحت البيت تحت البيت ما يجبر في المسجد برضه تاخد بالك واحد المشايخ بيعلم لواحد من الشيوخ القدامه الناس غلبوه خالص عم الشيخ هنا سيدنا الشيخ هنا عايزه في مساله كان في هدوم وعايز يطفي شوسي بالبيت فنبه على اولاده قال لهم ايه لما يجي يسال عليا قولوا مش هنا بصبع كده انت عارف وش هنا يعني تحت صبعه مش تحت الجزمة هنا مش تحت هنا مش هنا مش في الحتة دي كده لكنه في قوضة جوة ولا هنا ولا كده مش هنا فالكتبه كتير الكتب كتير يعني بس دي مش كويس على فكرة مش كويس ها نعم دول الله يوسط تعليم الكلم نتكلم شيء تعريض <تصفيق> اه في في المعاريف الى مندوحات عن الكذب نعم يلا, يلا كمل عشان انا هخلص الحديث ده بس والايه كثير وقال عليه الصلاه والسلام انكم تختصمون الي فلا يقول الف من اجل جده من بالك من دي برده كويسه جدا دي جاب محامي اول محامي في الدنيا كلها هياخد منه 100 مليون ويطلعه براء حلوه ديتك براءه يبقى براءه طلع براءه خلاص هو خد 100 مليون بس هيطلعه براءه لانه محامي قدير طلع براءه ده لا. ابدا لا. اذا براء. اذا براء. ما اتبررش ده مصيبته سوده ده حطته في كمان يا ريته ايوه قال خلينا هنا أيوة بتقوله بها كده إنكم تختصمون إليه فلعل أحدكم يكونوا ألحنوا بالحجة الأخي فأحكموا له بحسب ما أسمع فمن قطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له خطعة من النار المحامي برمج الموضوع وطلعوا براء وطلع الظالم مظلوم وطلع الحرام بريد يعني. بس ده في الدنيا إنما في الآخرة يعني هو ده لعل إنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من أخيه رجل بليغ وبيتكلم كويس وكلامه كويس والثاني بيحط رشعولة ده لأنه حقه ضايع بيهبل بيهبل زي المجنون لكن ده مرتب كلامه كويس وجايب حجج قوية جدا وبعدين طلعوا براء هايخفى على ربنا أبدا ما يخفاش أيوة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام خذ بالك ده حتة حديثية جميلة الإمام الناوي قال لو أنت شكيت تقول أو كما قال أو كما قال ده في الحديث برضو دي أيوة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام والأحاديث في هذا المعنى في كثيرة. هذا المعنى كثيرة ومع كثرة هذه الأدلة من القرآن والحديث على منع هذا الوجه ها هو اليوم قد كثر وفشى لأنهم خطر وطأو على سلام. الأشياء بينهم هذا العالم ده من القرن السادس الهجري مرض الوقت يحمل إيه هم مرض اللي بيقول لك فشى فشى في القرن السادس الهجري تعال اتفرج يا أخوي تعال. تعال اتفرج ما تجوز بإجمع المسلمين فيقيدونها في الظاهر على صورة تجوز على مذهب بعض العلماء ثم يأتون إلى الحكام فيقومون بها بينهم فكان ذلك مقتضى ما قال الله عز وجل تدلو بها إلى الحكام فانا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون اي والله صحيح الوجه ال10 ايوه في الحديث دليل على انه ينبغي على المكلف للمكلف أن يقيم الكمشة على نفسه بلسان العلم ما دام في هذه الدار يعني حاسب نفسه بما يريد الله بلسان العلم هو دائما أن يج العلم معناها بأوامل الله وما جاء عن الله ورسوله بالحق يعني بلسان العلم معناها بالحق بما ورد في الكتاب والسنة أيوة لسان العلم ما دام في هذه الدار حتى يكون إيمانه حقيقة دون دعوة لألا يكون من يأتي يوم القيامة للحساب فيظهر له القسران لعدم توفية ما يجب من حق الباطل الذي هو الحساب فيه موكله إلى الله تعالى حق الباطل وحقيقة الإيمان الذي أشارنا إليه واتباع الأمن والنهي في الله والباطل وسلامة الاعتقاد والخوف من الله والرجاء فيه على مقتضى الكتاب والسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وقال عليه الصلاة والسلام حين مدح له رجل وقال كيف هو في عقله يعني عند الامر والنهي جعلنا الله ممن اتبع امره واجتنبا واجتنب نهيه ووفى بعهده انه ولي كريم امين يعني هو الرسول يعني واحد عنده لما يمدحه واحد في حضرة النبي ما ما بيكتفي بيقول لهم سلوكه وطاعته لربنا إيه, ايه يعني فما يكتفوش انهم مدحوه يعني زي ما قال إذا وجدت واحد يطر في الهواء ويمشي على الماء شوف انت سلوكه مع ربنا إيه في الأوامر والنواح ملتزم ولا مش ملتزم ما تغطرج دا دلوقت السحرة دلوقت بيقول له جدا السحرة دلوقت أيه بس اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انا أخذ الحديث ده والحديث اللي بعد منه كمان دل, دل التلاتة وربعة دي كده الثلاثة واربعات ان شاء الله هنلجعهم ان شاء الله السلام عليكم عليكم سلام عليكم السلام عليكم أنا أحب دبسوا للشواءات اللي بسلوها زي السحيح اللي غير منفع حولها صحيحة للمقاري نقول لهم حضورتها مثلا هو إزال بخار صلت السحيح بتاعه وإطباعه مكرنشي منتجره فلنحن نمضم للمقاري طبعه تحصل فيها تحريكين الكلام الواحد تسمعه جريب Thank <laughs> you.